بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتفرت وَإِذَا البحار فجرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُطِيرَةٌ علمت نفس مَا قدمت <تصفيق> الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك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 ضَرَرًا لَنَا فِي نَعِيم وَإِنَّ لَفِي جحيم يصلونها وما أدرك ما يوم الزين وما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 والامر يومئذ